غير عزيوب وغير غير حزمتك والله يعولي ناقصك خير يوه خيزين الاسران Dakar السلحة بعدم بني الذغلك وتستطيع stop ايادي الفقيه قال لي الا مشيتي عنده كتنصو